وَتَّقُ يَوْمَ ال ل تجز نَفْس عَن نَّفْسٍِ شَيْْأَو وَلَا يُقُبلَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وَلَا يُخَدُ مِنْهَا عَدَلُ وَلهُ ي صَرُونَ